ما الايام ترحل حين ترحل لا تعود الذي ام انا افنيت عمري في سؤالي من انا اين تاخذني الدروب وين دربي للمنا ام انا جاوزت بالحلم الحدود هل نبيع الوقت كي نشري به ثوب العنا ام سنبقى في دروب الغير نستسقي الهنا ما الذي نعطي لهذا الكون كي يعطي لنا أم المجد في زمن الجدود بينما كانت رمال الياس تدفن ما بنيت وجفاف الحلم يقتلني ويقتل ما رويت عندها أبصرت طيرا حول الأغصان بيت كي تنام صغاره حول الورود بينما كانت رمال الياس تدفن ما بنيت وجفاف you oh.